ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّراتاً وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته وليتجري الفلك بأمره وليتبتغو من فضله وليعلكم تشكون